ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الذاكرون يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار والكشف عما يتعلق بمعانيها وفضائلها ويظهر أننا أسرى القرآن والله إن أسرى القرآن هم خير أسرى عرفتهم الأرض ونسأل الله أن نكون أسرى كتابه أسرى القرآن؟ نعم أسرى القرآن الذين لا يستطيعون أن يفارقوه أسير القرآن هو الذي يكون المصحف في جيبه في سيارته في بيته في مكتبه في حقيبته يكون المصحف في قلبه إن كان من الحفظة المهرة لا يستطيع أن يفارق تلاوته بل تراه دائما قريبا من كتاب ربه وكلما جلس في مكان يبحث تراه يلتفت يمنة ويسرى لو قاعد في عيادة مثلا استنم عاده وبين يشفينا واش مرضى المسلمين ويتلفت كل شوية والراجل السكرتير الطبيب قاعد يقول له في حاجة يا ساز انت بتتلفت يقول ما فيش مصحف الله يكرمك يقول له اه هناو يمسك المصحف يقرأ أو إن هو مصحفه في جيبه أول ما يقعد في أي مكان مستني الأطر مستني الأتوبيس قاعد في م... في أي مكان يوم تطلع المصحف ويجلس ليقرأ الله عز وجل ده لدرجة إن أسر القرآن الكريم رأيت واحدا منهم كان كنا في رمضان حتى ورأيت أتوبيس يمر في طريق عام ورأيت أتوبيس مزدحما كان في وقت ذروة وخروج الناس من العمل والناس يتعلقون بأيديهم في الأبواب. وفي تلاتة متعلقين على الباب على العتبة أو السلمة الأولانية ونص جسمهم برى الأوتوبيس والله رأيت واحدا منهم أمسك بهذا العمود الذي يتعلق به الناس للصعود على سلم الأوتوبيس أمسك بيده اليمنى هكذا وتقريبا نصف جسده خارج الأوتوبيس ورجله بس متعلق وإيديه كده على العتبة ويمسك المصحف بيده اليسرى يقرأ في كتاب ربه أنا تزيت من جوايا ألي هذا الحد أسرك القرآن بعظمته وتلاوته فلم تفارقه حتى وأنت متعلق على باب الأتوبيس لا تخشى على نفسك هلاكا والله أنا لا أعرفه وأقول له الآن نعم الرجل أنت فأحنا معلش أسر القرآن دي مقدمة عشان أراضي حضراتكم إن إحنا ده اللقاء رقم 6 في حدائق القرآن الكريم حدائق القرآن الكريم التي تكلمنا عن الذكر وإحنا قلنا حدائق الذكر في القرآن الكريم حدائق الذكر في حدائق القرآن الكريم عشرة قلنا تسعة نختم بقى بالعشرة النهاردة بيقول لك إن من حدائق الذكر في القرآن الكريم أن الذكر ورد في القرآن الكريم مصاحبا لجميع الأعمال فهو روح الأعمال واحنا قلنا قبل كده عمل بلا روح عمل بلا ذكر كجسد بلا روح الحلقة اللي فاتت اللي قبلها قلنا إن الذكر مفتاح وختام تفتح وتختم طيب ما بين المفتاح والختام أنسى؟ لا ما بين المفتاح والختام تذكر الله كثيرا يبقى أنا فتحته وختمت وبينهما غفلت لا بينهما ذكرته هو ده الوجه العاشر ينبغي أن يكون الذكر إيه؟ مقارنا لعملك الصالح مصاحبا لعملك الصالح فمثلا انت فتحت الصلاة قلت الله اكبر وحتختمها بالتسليم وحتقول الخواتم سبحان الله والحمد لله والاذكار المعروفة بعد الصلاة جوة الصلاة هتعمل هي هتذكر الله ازاي هتقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن والقرآن سيد الاذكار هتقول الله اكبر عند الركوع وعند السجود وهكذا هتقول سبحان ربي العظيم هتقول سبحان ربي الأعلى هتقول سمع الله من المنحمد ربنا ولك الحمد هتذكر الله ذكرا كثيرا مقارن للأعمال طيب الصيام احنا الصيام ختمناه بالتكبير زي ما قلنا طيب أثناء الصيام بنعمل ايه بنقرأ القرآن الكريم وهو سيد الأذكار بنذكر الله عز وجل عند الإفطار مثلا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت إلى آخر ما نقوله وبتشتغل بالدعاء طيب الحج فتحناه بالتلبية لبيك اللهم لبيك مفتاح الحج التلبية طيب و و وبعد ما خلصنا ورمينا الجمار وحلقنا ونحرنا ونزلنا من عرفة وبيتنا في مزدالة قبل كده بنعمل ايه بنذكر الله في ايام, في أيام معدودات طيب والذاكر افضل الحج العج والثج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحجاج هو الذي يذكر الله كثيرا في مواطن التلبية يلبي كثيرا في مواطن الذكر يذكر كثيرا مش قاعد يتسامر مع غيره بيتسامر في أيام العيد وبيذكر الله أيضا والحج ظهر ظهر الذكر فيه ظهورا واضحا خذوا عندكم هذه الآيات وقبل الآيات السيدة عيشة رضي الله عنها كما صح عنها بسند حسن قالت إنما جعل الطواف بالكعبة شوف الحج مبناه على إيه وروح الحج بالذات كثرة ذكر الله السيدة عيشة تقول رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله بنطوف علشان نذكر الله بنسعى بين الصف علشان نذكر الله بنروح, بنروح نرمي الجمار علشان نذكر الله عز وجل وفي القرآن الكريم بيان لأن الذكر يصاحب الحج في كل أحوال الحاج قال الله تعالى فإذا قضيتم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وبهذه المناسبة أسأل الله عز وجل أن لا يحرمني والمشاهدين المشاهدات من حجة مبرورة في كل عام إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى رضيا عنه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله والاستغفار نوع من أنواع الذكر لأن الذكر منه ذكر ثناء وذكر دعاء وذكر استغفار سبحان الله ثم انظر فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى ثم انظر واذكروا الله في أيام معدودات اللي هي أيام منه أي بناخد بقى يوم العيد يوم عشر نذكر الله كثيرا وعندنا ايه يوم حداشر ويوم اتناشر ويوم تلاتاشر واذكر الله في أيام معدودات اللي أيام منه والعالم كله بيشارك الحجاج في هذه الأيام ويكبر في المساجد والبيوت واذكر الله في أيام معدودات طيب الأيام العشر الأول من ذي الحجة اللي فيها مناسك الحج نحن جميعا في العالم كله نكبر ونهلل مجرد ما يظهر لذي الحجة على المسلمين أن يذكروا الله قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات الأيام المعلومات كما في صورة الحج اللي هي عشر الأول من ذي الحجة وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة يخرجان إلى السوق مجرد ما يظهر إلى ذي الحجة يخرجان إلى السوق ويسبحان الله ويكبرانه ويذكرانه فيرتج السوق معهم لكن كتير من الناس بيغفل عن هذه الصنة ويبدأ التكبير والذكر من يوم تسعة لأن عايزك تبدأ من أول ذي الحجة لأن الحجاج هناك يذكرون الله كثيرا فأنت تشاركهم في كل مكان وقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله حتى الجهاد الجهاد السيوف في رؤوس المجاهدين أو الطيارات أو الدبابات أو الصواريخ أو الرشاشات عارف الجهاد يعني في ساحة الحرب والواحد روحه على إيديه زي ما بيقولهم رغم المعمعة الشديدة والواحد بيحاول يستخبى من السلاح ده والسلاح ده ويتربص بعده رغم أن كل واحد مشغول بما تحار له العقول سبحان الله ربنا بيقول لهم هم في ساعة الحرب ومواجهة الأعداء لا تنسوا ذكر الله بقى في ساعة الجهاد ومواجهة الأعداء وشالين الأسلحة وفعز المعمعة مع معمعة الحرب وقامت الحرب على سوقها ويقول لي ما تنساش ذكر الله اما اللي قاعد في البيت ولا في المكتب ولا قاعد في النادي ولا قاعد في أي مكان ولا قاعد في الوتوبيس مسافر ولا في السيارة قاعد معلش بين قسيم بللم <تصفيق> قاعد كده ساكت وخلاص وانا في وأنا في في الجيش في البحرية في الاسكندرية في راس التين كان هناك نقيب من نقباء الشرف بيجي من المنوفية وكان بي انا كنت بادعو لله عز وجل كنت في شن المعنوية هناك في مسجد محمد كريم ف. أيام الجيش فبيقول لي بعد الفجر بنقول درس كده فقال لي والله يا عم الشيخ شهاب أنا باجي من المنوفية لحد اسكندرية بخد لي مثلا ساعتين زمن ببدأ أعمل نص ساعة ذكري لله عز وجل ونص ساعة استغفار ونص ساعة قراءة قرآن ونص ساعة دعاء أنا بكيت والله العظيم أنا بكيت يقول نص ساعة كتابة يركب كبالقاط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عقودة العظيم النص على بعدها استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه اللي بعدها يقرأ من آياته اللي بعدها يدعو, يدعو الله عز وجل جمع الخيرات كلها طيب أنا عايز بج... يعني الرجل ده صح خلى الرحلة كلها ذكر لله المجاهدون كذلك كل عمل ينبغي أن يصاحبه الذكر في أثنائه أبو العالية أحد المفسرين الكبار رحمه الله تعالى كان دائما يقول للناس وهم في المجلس في درس العلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله اجعلوا في ثنايا حداثكم لا إله إلا الله اجعلوا في ثنايا حديثكم لا إله إلا الله يعني كل شوية بعد ما يقول شوية وحدوا الله وحدوا الله وحيدوا الله. وحيدوا الله دايما كده يكون الذكر جوى العمل في بدايته وفي نهايته وقواه شوف بقى في الجهاد وهم في المعمع قال لهم يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واللي يذكر الله عند الشدائد وهو مغروس في الشدائد خاصة الحرب يدل على أنه محب لربه كأنه بيقول له يا ربي وأنا في الشدة والعدو من أمامي ومن خلفي والواحد ينسى نفسه في الموقف ده أنا لا أنساك لأنك حبيبي وكرة عيني هو كده يقول له يا ربي والرؤوس تتطاير أمامي والدماء تسيل أنا لا أنسى ذكرك لأنك حبيبي وكرة عيني فأنت في سويداء قلبي هي معناها كده وفي الختام أذكر لحضراتكم أن ذكر الله عز وجل ينبغي أن يكون شغلان الشاغل قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مفسرا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني اتقوا الله حق تقاته حق تقاته يعني إيه قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وقال لنا حاجة جميلة جدا قال إن أي ذكر بتذكره في ملك بينزل يخده ويحطه تحت جناحه ويطلع به لرب السماء لا يمر هذا الملك بالذكر الذي ذكرته إلا وقالت الملائكة ذكر من هذا فيقول ذكر فلان ابن فلان فتستغفر لك الملائكة حتى يوضع الذكر عند عرش الرحمن قال عبد الله بن مسعود إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديقه من كتاب الله أي كلمة نقول هلكم نجيب الدليل عليها من كتاب الله إن العبد إذا قال لا إ إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك ياخد الذكر من بؤك كده في إيده قبض عليهن ملك فضمهن تحت إبط ورحطتن تحت إبط كده تحت جناحه فصعد بهن لا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائل هذا الذكر حتى يجيء الملك بهذا الذكر عند عرش الرحمن قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اللهم ارفعنا بذكرك يا رب العالمين وأعنا على طاعتك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه والذكر يفعل تاحوا أبوابا مغلقة والذاكرو